وَإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آبَاؤُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وَإِذَا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرف الحلال من الحرام قالوا يكفينا ما أفرناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال كيف يكفيهم ذلك؟ وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا فهم جهلة ضالون ولذلك في هذه الآية أخ الكريم تدرك أهمية العلم تتعلم لنفسك وتتعلم لغيرك ولذلك أول طريق يحاول الشيطان أن يقطعه عن الإنسان العلم ليجعله في الجهل كي يخبطه كيف يشاء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 ولم يستجب لكم إذا احتديتم أنتم ومن احتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه وهذا التفسير مهم جدا حتى يعلم الإنسان أن الإنسان لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حينما تؤدون حق الله بالامتثال والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلاله إلى الخير والتحذير من الشر وسيأتينا لهذا مزيد البيان عند الآية التاسعة والستين من سورة الأنعام إن شاء الله تعالى يا أيها الذين آمنوا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 ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين يا ايها الذين امنوا اذا اقترب موت احدكم بظهور علامه من علامات الموت فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين او رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين ان سافرتم فنزل بكم الموت وان حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد احدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض ولا يحابيان به قريبا ولا يكتمان شهادة الله عندهما وانهما ان فعل ذلك كان من المذنبين العاصين لله وتأمل أخي الكريم في الآية الكريمة فأصابتكم مصيبة الموت فالموت مصيبة وهذه المصيبة حالة بك لا محالة وحالة بأهلك وأقاربك فعلى الإنسان أن يعد العدة لهذه المصيبة فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 فيحلفان بالله لشهادتنا على كريهم كذب على كريهما وخيال فيهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما وما حلفنا زورا إن ان شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله ذلك أدنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها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 او يبدلانها او يخونان واقرب الى ان يخاف ان ترد ايمان الورثه بعد ايمانهما فيحلفون على خلاف ما شهد به فيفتضحان واتقوا الله بترك الكذب والخيانه في الشهاده واليمين واسمعوا ما امرتم به سماعا يصحبه قبول والله لا يوفق الخارجين عن طاعته من فوائد الآيات إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله وأمر بالمعروف ونها عن المنكر بحسب طاقته فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد ولن يسأل عن غيره من الناس وخاصة أهل الضلال منهم الترغيب في كتابة الوصية مع صيانتها بإشهاد العدود عليها. بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته